شي خرج ذاك الله خيره الصحيح هناك تزكي ابو عبيده وتقول انه من اهل العلم السلفيين في البلاد يعني ابو عبيده نسني هذا كما قلت فيه شر ابدا هي نرى منه التقصير في علم يعني التثقيل التعليم ولي لا اللي كما هوش على في سلفي من ناحيه هي المعالم ما شاء الله الله ينقص عليه